والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصائرهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هو بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوب مرض فزادهم الله مرضاه ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا, قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء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 اللَّهُ يَسْتَنزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله, بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صموا بكم عمي فهم لا يبصرون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 Kalaupun mereka berjalan, mereka melihat; dan ketika mereka tersesat, mereka berkata: "Jika Allah menghendaki, mereka akan kembali dengan telinga dan mata mereka. لا سعُدُوا رَبَّكُم الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم الْأَرْضَ فِراشًا وَالسَّمَاءَ بِناءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْرُ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 فاتقن النار التي يقودها الناس والحجارة عدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار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 أرض 119. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون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 إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أوبأ بأسماءهم فلما أوبأه بأسماءهم قال ألم أقل لكم ألم أقول لكم إني أعلم ويب السماء وال earth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 وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا منها الظالمين فأزل لما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي يفتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون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 أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.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 وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ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 فتوبوا إلى باركم فقتلو أنفسكم ذلكم خير لكم عند باركم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا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 وَإِذِ اسْتَصْطَانُ سَالِقٌ مِنْهِ فَقُلْ نَظْرِبْ عِصَاكَ الْحَجْرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عِينَةٍ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَا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 112. من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير Ihbulum syara, fainna lakum ma saltum, wa dzuribat alaihi muzillat wal maskana, wabaa'u bi ruzbin min Allah. Zalikk bainnuhum kaulu yakfurun b ayatillah, wa yaqutulun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 وموعظة للمتقين. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرًا قَالُوا وَتَتَتَخْذُنَا زُوَاعًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادعرأتم فيها والله نخرج ما كنتم تكتون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ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 وَإِذَا النَّقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَنُوحَدِّثُهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 Membunuh Kitab dengan tangan mereka, lalu mereka berkata, "Ini adalah dari Allah yang mereka berharap, yang mereka berharap dengan sedikit keuntungan. Betapa وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهداه أَلَمْ يُخْلِفِ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَحَاقَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثْاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِلْكُمْ بَأْوَ الْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنًا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 ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان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 أَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَنشَدِ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَعَلَتْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفَّنَّ فُرُعَ الْعَذَابِ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 أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا ظلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما مَا جَاءُهُمُ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى فسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أي ينزل الله من فضه على من يشاء من عباده فباء بغضب على غضب وللكافرين عذاب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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ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 الناس السحرة وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين بباب لها روت وما روت وما يعلم لمن أحد حتى يقولا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 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَكْتُو الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ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 124. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقومه يوقنون 125. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 رفعها شفعت ولا هم ينصرون. وإذ بطلاء إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. قال إني جعلك للناس إماما. قال ومن ظريدي.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 الطائفين والعلكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهل به الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأو متعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا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 قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعل لكم أمته وسط لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهدا.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 فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنت فوالوجوه كل شطر وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون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 Inna Allah ala kulli shayin qadid, wa min حيث خرج تفول وجهك شطر المسجد الحرام, wa inna ul al-haq meraibik, wa ma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 يقتل في سبيل الله الأموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نقول أنكم بشيء من الخوف والجوع ولا قص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرين الذين إذا أصابتم مصيبة قالوا, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البنت واعتمر فلا جناح عليه أي الطوف بهما وَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ شَكِيرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا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 وَأَنَا التَّوَارِيْقُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَائِكَ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَا عَنَى تُوَالَهُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّ فِيهَا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 وتصريف الرياح والسحب المُسَخَّر بين السماء والأرض آيات لآيات القوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دول الله أنداد يحبونك حب الله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 ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرر لو أن لنا كررنا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. فَذَالِكَ يُرِيمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُوَ بِخَارِجٍ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالاً طَيِّبَاً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل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 وصموا بكم عمي فهم لا يعقلون يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُونَ مَا عَزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَاءَكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ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 إِنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغَرِبَ ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب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 فاتباعوا بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 بدلوا بعد ما سمعوا فإنما إثمهم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه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 وَأَنْتَ صُمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرَ مَطَّارَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْنَاسِ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيْهَا مِنْهُمْ خَرْ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ قل إن تميلوا لعدة لتكبروا على ما ذاكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا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 قل هي مواقيت للناس والحج وليس البرؤ بأن تؤتى البيوت من ظهورها ولكن البر من التقاء وتؤتى البيوت من أبوابها وتؤتى البيوت من أبوابها وتتق الله لعلكم تفلحون وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوا لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوا مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ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 Faini tahu, fainnallah wa furu al-Rahim, wa qatiluhum hatta la takaun fitnahu, wa yakun al-Dinu lillah. Faini tahu, fala'uduana illa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 فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنَ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 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسك ثم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا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 فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة Walaa tetapagu khotwatil shaitan, innahu laka mardum bin. Fainzalal tum bin bagi ma jatukum al bina, fagamu fagamu anallah azizul hakim. Hal yangzulaila. Tiada Allah di dalam kegelapan dan malaikat memerintah urusan dan kepada Allah urusan kembali. Sesungguhnya orang Israel, kami telah memberikan mereka petunjuk ذِكْرُ نِعْمَةِ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اختلفوا فيه.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 والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به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 وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ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 لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما كل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فيخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا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 وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله، واعلموا أنكم ملاقو، وبشر المؤمنين، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تبرو وتتقو، وتصلحو بين الناس والله سميع عليم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 ولا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمسكوا بمعروف أو تسريحو بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتينتمه لشيء إلا أي خاف إلا أي خاف ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقي ما حدود الله فلا جناح عليهما في ما افتردت به تلك حدود الله فلا تعتدوها وَمَن يَتَعْدَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَاآكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 وتلك حدود الله يُبَيِّنُهَا لقوم يعلمون وإذا طَلَّقْتُمُ النساء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا ولا تنسكون ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أو نادن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقن وكسوتهن بالمعروف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 119. وإن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الوسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين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 فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا من معروف وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ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 وقاتلوا في سبيل الله وعلموا أن الله سميع عليم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 نقاتل إبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فَلَمَّا فُتِمَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملك من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آت ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما تركنوسا وألها رون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني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 Kata orang yang berfikir mereka adalah malaq Allah. Kata orang yang berfikir mereka adalah malaq Allah. Berapa banyak dari kalangan mereka والله مع الصابرين، ولما برزوا لجلو توجلوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبره وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين. فهزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض لفسدت الأرض ولكن الله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 فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتنوه ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم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 وَاسْعَ قُرْشِهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يَأْوُدُهُ حِفْظُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهٍ فِي الدِّينِ قَدْ تَبِينَ رُشْدُ مِنَ الْغَيْبِ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 والذين كفروا أولياؤهم الطاوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 الَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ الْقُرَيْشِيُّ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي وقال فخذ أربعة من الطير فصرن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا ينقذون على شيء مما كسبوا والله لا ينجي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلق الله بما تعملون بصيد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 114. تنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 115. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 116. ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه 117. واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا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 إلا أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهن أغنى من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا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 وَأَن تَصْدَقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَنُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ لَلَّهُ وَاتَّقُوا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 ولا يحب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربّا وليتق الله ربّا ولا يبخس من شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له وفليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان مما 129. أن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يعبى الشهداء إذا ما دعوه ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله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 ولا يضر ركاتب ولا شيدا وان تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله هو يعلمكم الله والله بكل شيء عليم وانكم سَفَرٌ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَخْتَلِ اللهَ رَبًّا وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلْآهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ مُحَاسِبَكُوا بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ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 Wahai orang-orang yang beriman, semoga Allah mengampuni dosamu, dan mengurangkan bebanmu. Dan kepada-Nyalahlah nasibmu. Tiada yang dapat Allah mengurangkan bebanmu kecuali Dia yang mengukuhkanmu. Tiada yang